الثلاّمُ راءَ تلك آياتُ الكتابِ وقرآنٍ مبينٍ ربَّما يودّ اللّينَ كفّرُوا لو كانوا مسلمينَ لوهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأملُ فسوفَ يعلمونَ وما أهلَكنا من قريةٍ إلَّا ولها كتابٌ معلومٌ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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَاءَ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين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 خلقناه من قبل من نار السموات وإلَّا قَالَ رَبُّكَ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال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 قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون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 إن في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها لبِسْبيلِ المُقِيمين. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فالتقّمنا منهم، وإنهم مَا لبِ إمامٍ. فَقَدْ كَلَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعْ بِمَا تُنَبَّرُوا أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لَهُ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَفَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَلِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ